إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 113. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 114. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا 115. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 115. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 116. عينا فيها تسمى سلسبيلا 117. ويطوف عليهم ولدان مخلدون 118. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا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 111. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 112. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما